الحاجة الثانية موضوع صفحة الفيس في الوقت صفحة الفيس فضل الله اه اه يعني في خير كبير فيها وابتشهد حالة نشاط اللهم لك الحمد الصفحة الرسمية بتاعتنا وبدأنا موضوع البسر المباشر فيها واخلال القامة الجاي هنعمل اسبوع دعوة عليها بس مباشر ان شاء الله غاليه ما نبقى فيه الشيخ مصطفى العدوي اه اه اه يعني ايه غرفة تانية لفقرة الاخوات نفس غرفتنا نفس الغرفة اللي أنا اه تبع الغرفة العامة اه. اه طيب خلاص دكتور محمد رفعت دقاء معكم في الموضوع ده هو بيقول غرفة مهد أولى تقريبا عشان يبقى الوقت ده ايه وقت يعني تبقى حاجة مقفولة علينا يعني خلاص فكرة حلوة جدا يعني انتوا بقى ايه انتوا تواصلوا مع دكتور محمد رفعت ونصبوا معنا خلاص باذن الله سبحانه وتعالى انا معديش تصور يعني انا طبعا ايدي عمل عام فممكن يبقى الغرفة العامة شبا عشان التعرف بينهم بعد ما نخرج يعني. خلاص هو دكتور محمد رفع يقول عشان التعرف بينكم بعد ما نخرج فالمفروض ما تبقاش الغرفة العامة خلاص ما فيش مشكلة وممكن يبقى الـ الـ الـ يعني طب ممكن يدخلوا معانا ايه المشكلة؟ على اساس ممكن يسمعوا معانا يعني على اساس اغلام الاخدود وصورة البروشفة معانا حلوة فانا شايف ان هم ممكن يسمعوا معانا عادي يعني هتبقى اللي عايزة تيجي من بادر تيجي من بادر فيش مشكلة يعني سهل ان شاء الله بإذن الله طيب خلاص ربنا يبارك فيكم وربنا يعينكم النقطة الثانية يا جماعة بالنسبة لصفحة الفيس الوقت موضوع البس المباشر وموضوع المقاطع الجديد ده بفضل الله جايب خير أنا نفس ان انتوا تبقوا معايا في الموضوع ده يعني ايه تساعدوني بالفكر فانا عايزكم يعني يعني تعملوا زي ما لا ما اعرفش بقى تبعتهولي على فين يعني ممكن على المنتدى مثلا دكتور محمد رفعت يجيبهولي ان شاء الله باذن الله تكتبولي فيه اول حاجه يعني ادخلوا على صفحه الفيسبوك بس واقروا تعليقاتها واندمجوا فيها شويه خلاص اللي ما عندوش فيس يشارك معايا ازاي ما اعرفش مش لازم مش لازم عشان تشوف مش لازم مش لازم حساب عشان تشوف ا يعني فأنا بإذن الله يعني تدخلوا تشوفوا الصفحة وآخر اخبارها إيه والمشاركات إيه والدنيا والتعليقات إيه وانت بدأوا تقولوا لي أنتوا أول حاجة رأيكم إيه في المقاطع نقطة المقاطع كل واحدة تكتب لي يعني إيه الأفكار اللي عندها فيها واللي احنا ممكن نعملها الثاني حاجة في البس المباشر يعني احنا نعمل مثلا الاسبوع ده بس مباشر للدعاء كل واحد عشر دقائق في اليوم كده انا عايز اعمل بس مباشر برده ارد على كده وكده بصوره ثابته خطبه الجمعه ودرس المغرب بيوم الجمعه ان شاء الله عايز اعمله بث مباشر آآ آآ يعني عايز افكاركم النقطه الثانيه افكاركم للبنات اللي داخلين الصفحه انتوا تق... انتوا افكاركم ليهم ايه يعني نقدر نعملهم ايه النقطه بقى الرابعه جدا انتوا تقدروا تساعدوا معايا بايه تقدروا تشاركوا معايا مشاركه عمليه فعليا يعني يعني بصوره واضحة وتصور واضح انتوا ناس يعني شغالين في كيان اداري قوي القطه طريق الله فانتوا مش تسجيل اداريا يعني ايه يعني ان انتوا اه يعني انا عايز الاخت امال انت برده يعني انتوا اختنا مو اخواتنا يعني تدوني تصور انتوا لو هتعملوا حاجة على صفحة الفيسبوك حاجه مرتبه يبقى في اقسام شكلها ايه يبقى في ملفات او مشاريع شكلها ايه يعني باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز شغل انا استفيد منه استفاده حقيقيه وانتم في نفس الوقت تساعدوني وتشاركوني ان شاء الله باذن الله مشاركه حقيقيه لو صفحه سرك كبير صفحه سرك كبير في يعني فيها شيء من التعثر الاداري شوية انا برده لو انتم تقدروا تخططوا لصفحه سرك كبير دي بيئه اماميه لو تقدري يا اخت امال مع اخواتك تحطوا خطة خطه يعني ايه خطه يعني الصفحه دي المفروض تبقى مثلا تمن محاور كل محور له فريق ماسكه ويبقى الاداره مثلا التمن محاور كذا تصور اداري للصفحه يعني ايه ما ماشي انا مش عايز برده افكار انا عايز كلام انا اقدر استفاد منه عايز كلام انا اقدر استفاد منه اه اه اه يا اخت ريحانه يعني انت بتسال على الورش اليمانيه ازاي مش فاهمه الورش اليمانيه الورش اليمانيه مستمره مع ومع دكتور محمد عبد الرحمن الورش اليمانيه العامه طب نعمل ايه في الورش اليمانيه العامه تبع يعني تبع الورش اليمانيه العامه كنا بنعملها تبع درس الجمعه قبل كده انما دلوقتي هنعملها على هامش على هامش المباشر مثلا ولا على هامش ايه يعني ما برده ادوني تصور الورش اليمانيه العامه تبقى على هامش ايه انا مش فاهم كلامكم يا جماعه ليه تطبيق عملي للمعهد طب انتوا اكتبوا لي اقتراحاتكم الورش اليمانيه كل اخت تهتم بعم اخوات غير ملتزمات ما هو ماشي الاخوات اللي في صفحه سلك سمير بنبقى عايزين نتابع سلك عشان فكره الورش اللي انتوا بتلاقوها ديت عشان يبقى فيه قسم متابعه قوي جدا للبنات الجداد المفروض سر الكبير دي انتوا يبقى ليكوا دور في التخطيط الاداري ليها بقوه لان انتوا فاهمين الشغل من جوه اكتر يعني ابعتوا تصور معلش يعني انتوا دلوقتي نصكم بفضل منة الله بيقودوا وبيشتغلوا بيرتبوا وبيديروا وليهم شغل قوي يعني يعني الدنيا جماع يا جماعه رؤيه اخواتنا انا عايز يعني اللهم لك الحمد من تصوير الفضائيات لتصوير سلسله رمضان للسفر في القنوات اللهم لك الحمد يعني الجولات للاخوه للافطارات الامنيه للمعهد يعني فعلا يا جماعه انا مستهلك فانا محتاج ان انتم تبقوا فريق معايا بحق وحقي يعني سواء في الصفحه الرسميه بسر كبير في, في المهادله تبقوا فريق بحق وحقيقي واحنا كلنا يعني شغالين في كيان ويتو الله يعني كيان ويتو والله ده حضن كبير كلنا يعني بفضله منته الله في النهايه في بيئه الايمان القويه اللي موجوده في يعني انا ما اقدرش اشتغل من غير بقيه الايمان بتاعته والله ربنا انقذنا بسببها ومئات الالوف من الشباب والبنات اللي التزموا على ايدينا في الدروس في السنين اللي فاتت على ايدينا الدعاه ربنا انقذهم بسبب ويت الله انهم لقوا كيان يروحوا له وبئه ايمان يروحوا لها فاحنا عايزين نديل ويت والله ده الحب ده بقيه الايمان اللي بتستقبل صفحه الفيسبوك سر كبير الصفحه الرسميه دي راس الحربه اللي بتجيب فاحنا لازم نخطط لروس الحربه ونخطط للاستقبال فاهميني يا جماعة ولا مش فاهميني يعني, يعني محتاجين ورش كل اخت استلب عشرة والاخوات اللي بدأوا في الانتزام طيب يا اخت رحانة اديني تصور يعني اكتبيني فكرة اقعودي مع امال اقعودي مع صارمت اقعودي مع اه اه اه رهام اقعودي مع اخواتكم كلكم يعني ربنا يبارك فيكم كلكم يعني انا معرفش الموحدة فينا يا جماعة اين زهبة الموحدة دكاية ما شاء الله في الابحاث قوي جدا حد منكم على اتصال باختنا الموحدة حد منكم فاكر يا اخت ريحانه ما تعرفوش اي اخبارنا ازاي يا اخت ريحانه احنا مش هنجيب ال11000 بتوع في بيرن تبعهم انت بس هات لي خمسة كل واحده مستعديه تبع خمسة نبدا يا جماعه نبدا يعني نبدا بموديل وبركه كله هيمشي ورانا باذن الله سبحانه وتعالى اتصلوا ولم تردوا بعد الاسف الرقم بقى غير متاح طب ليه طب ما يعني ما تستسلموش يا جماعه ده المحاضره دي كانت من الاخراط الايجابيات جدا يعني مش عايزينها ترجع للمعهد بس ما تسيبناش يعني مش مش, يعني مش ان هي ترجع للمعهد ممكن ظروفها لو هي كانت متزوجه ما قدرتش تجمع ما بين بيتها وما بين ما سبناش فحاولوا يا جماعه حاولوا اختنا ريحانه يعني مع اخواتك اختنا امال يعني يا ريت يعني يبقى في يعني تعملوا فريق قيادي كده جميل تعملوا تصور لكل صفحه رسمية عندي لسر كبير ايه, ايه, ايه يعني هنقدر نعمل ايه في الفتره الجايه اقتراحات افكار انتوا هتقدروا تعملوا انتوا a ايه ايه الدور اللي انتوا فيه كلام عملي كلام واضح كلام يكون بعد تخطيط وبعد تفكير منكم وبعد مشاورات منكم مش كلام كده مرسل وخلاص وتدوه لي يعني انا مش فاضي يا جماعه اجيب كلام مرسل عايز كلام واضح عايز خطط واضحه كلام عملي واضح وتكونوا قايلين لي انتوا تقدروا تعملوا في ايه انتوا دوركم في تصوركم الاداري في ايه خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله يبقى اتفقنا على يوم الاثنين الجاي اتفقنا على برنامج يوم الاثنين الجاي ان شاء الله باذن الله ماشي خلاص ما يا اختي قامت الورش العامه الجديده قلنا تبقى تبع سيره كبير وسيره فيرده كان يعني حاجه ركنه على المنتدى اصلا بتوعيته والله يعني ايه بنحاول كده ان احنا نقوم المشاريع اللي معانا دلوقتي ان شاء الله باذن الله لو قامت يعني هيبقى فيها خير لو لكم اراء ثانيه ان شاء الله بإذن الله منتظرة ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يستعملكم ولا يستبدل بكم أبدا يا رب بإذن الله وربنا يستخرج من هذا المعهد ثمر طيبة مباركة للأمة تؤتي أكلها كل حين وربنا ي... يعني يصلح بالكم يا رب ويرزقكم النجاح واستعالى في حياتكم مفدنكم وفدنياكم يا رب بإذن الله اختبار صراخات للغافلين من على صفحة الفيسبا يا أختنا ان شاء الله بإذن الله خلاص الاختبار أود في خلال أيام الجمعة الجاية انت حصر خطل الغافلين الجمعة الجاية تابعي بقى على صفحة الفيس ان شاء الله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ولا اله انت استغفرك واتبه ليه